فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفض فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر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 فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد،